يا بلاد النور وراصل الخير يا بلاد النور وراصل الخير يا يوم باكير باخير لا و يوم باكير باخير والدمع scoprop săbri cip în rezol pior alla تبقى لي في رندي صبرك طول ما باقي كثير يا نبادي ويجت من الليل تبقى لي في رندي يا نبادي من ذاتك دنا وما هبني يا هللويا انا الدعاء تفارير هللويا وجود العبش الصبر تصير وجود العبش الصبر سق نخلاتي والغابه الغابه في جهر والغابات الغابات والنيل في جري والليل ما عشم الفنان نبض الانسان وسنادنا الخير